نَبِيًّا وَيَقُولُونَ هُوَ آذٌ قُلْ آذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئه بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ان لعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفة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 كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمفتكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز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 وعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم.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 إلى عالم الويب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم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 والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن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 اللذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين و يقصادا لمن حاوب الله و رسوله قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا والله يشهد إنهم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 استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصرة من بعد ما كاد يزيع قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيع قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه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 الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا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 هم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن وَلَوْ فَاقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا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 فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاه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 بحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هريح عاصف كانوا وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين غير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متى على الحياة الدنيا متى على الحياة الدنيا ثم إلىينا نرجع